انا مش وحيد انت معايا انت السنين فيك الكفاية انا مش وحيد Hey اوقف خيالي اني وحيد لو ظن قلبي انك بعيد اوقف خيالي اني وحيد انا مش وحيد طالب رضاك كل ما ليا سيبوا معك كل ما فيا طالب رضاك احبائي تركتكم لذهابي لمكانا افضل مع الهي انتم في قلبي فلا افتقدكم لان علاقتي بكم ومحبتي لكم لم ولن تنتهي بانتقالي لمكاني الجديد مع يسوع الذي أحبه وهو يحبني نادية من الفردوس ونمش انت مع